محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار حماء بينهم والذين معه اشداء وللصالحين حماء يبتغون الله سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا جيما هم في وجوههم من أثر السجود جيما هم في وجوههم من أثر ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوطه ومثلهم في فَاسْتَغْلَبَ فَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الذُّنَّى لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ فَاسْتَغْلَبَ فَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الذُّنَّى لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الذين آمنوا مغفرة وأجرا عظيما وعلى الله الذين آمنوا الصالحات للأم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله, واتقوا الله ان الله سميع عليم فَنَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ ولا تجاهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ولا تجاهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط لا تشعرون 119. ومن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون